ி ஓஜூமி ஓம விஷரி ஜி நிவீஸ் ارِقُوا السَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَتْ لَمْ مِنَ اللَّهِ والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب على غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تدخل ايمانهم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ عَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ حَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَّحَ يُقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْلُرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَنَتَمْلِكُ لَهُ مِنَ النَّاسِ عِزًّا وَذِلَّةً الذين لم يريد لهم ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب نعظ